يا حضرات التفرحين بالليل بسربه وحيل لا يال الملاح الفجرة ولا وراء بس بس بس جنبه حضرات تقرب وسهر راحهم الاصحاب الفجرين واللي وراهم